Aguz bil Allah min al shaytan al rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ya ayuhan nasu taqo rabbakum al-ladhi khalqakum min nafsi waahidatu wa wa bith واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ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 وَآتُوا النساء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا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 118. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين 119. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 وَإِن كَانَ رَجُلٌ يورث كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ منهما السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذلك فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضام وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 وَالَّذَا لِيَأْتِيَا لِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم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 وَأَن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إِنَّ الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أَيْمَانُكُمْ كتاب الله عليكم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 ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سُنَنَ الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينَ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لو لَوَأَبْنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ بِثَالَ ذَرَّةٍ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 إِنَّ الله كان عفوا غفورا أَلَمْ تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أَن تضلوا السبيل والله أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا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 ام يحسدون الناس على ما آتَاهُمُ الله من فضله فقد آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمَنَ به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إِنَّ الذين كفروا بِآيَاتِنَا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إِنَّ الله كان عزيزا حكيما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 لو ان انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم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 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا ليتني كنت مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 وَيَقُولُونَ قَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ قَائِفَةٌ منهم غَيْرَ الَّذِي تقول وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يبيتون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 عَسَى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أَشَدُّ والله وَأَشَدُّ بأسا وأشد تنقيلا 111. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها 112. ومن يشفع شفاعة سيئة له كفل منها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 فَإِن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إِلَّا الذين يصلون إِلَى قوم بينكم وبينهم ميثاق أَوْ جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أَوْ يقاتلوا قومهم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 ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مُؤْمِنَةٍ ودية مسلمة إِلَى أهله إِلَّا أَن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مُؤْمِنَةٍ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 وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أَجْرُهُ على الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا ضربتم في الْأَرْضِ فليس عليكم جناح أَن تقصروا من الصَّلَاةِ إِنْ خذتم أن يفتنكم الذين كفروا إِنَّ الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ رَاغِمًا يَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ميلة واحدة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 إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عميما حكيما إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا تكن للخائنين خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يغني به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ منهم مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا وما وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم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 يدعون إلا شيطان مريدا لعنه الله وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَمْنَعُنَّهُمْ وَلَا يَأْمُرُنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْ دون الله فقد خسر خسران مبين يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 مَن يعمل سوء يُجْزَ به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أَوْ أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الْجَنَّةَ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 قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وتروبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسطة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 وإن تحسنوا وتتقوا فَإِنَّ الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تَعْدِلُوا بين النساء ولو حرصتم فلا تمينوا كل الميل فتذروها كالمعلقة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 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولن يجعل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قَلِيلًا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله أولئ ومن يضلل الله فلن تجد له سَبِيلًا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 ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأقلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين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 وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهِ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 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم الْقِيَامَةِ يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أُحِلَّتْ لهم وبخدهم عن سبيل الله كثيرا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 إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأثباط وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان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 وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا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 fa'aminu bi-Allah wa rasulihi, walla taqoolu sanafe, intehu khayr al-kum, innama Allahu ilaha wa-hidu subhanahu, وما في الأرض وكفى بالله وكيلا